Ağzı Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Hizb Şakwa. L Sajid Na Abil Hasan Shazili. Rabbil Alemin. Hamdın Kâfîra Mubârak. Kebir Yuhipbü Rabbına. Yarfa Selam. Alakay. Yah Nabi. Yarahmetullah ve اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميل مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني لعلى المخلوقين أنت رب المستغضع وأنت ربي إلى من تكيلوني إلى عدو بعيد يتهجمني أو إلى صديق قريب ملكته أمري إن لم يكن لك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوزع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا, أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا ذك رب أشكو إليك تلون أحوالي وتوقف أسؤالي من تعلقت بلطف كرمه عوائده أمالي يا من لا يخفى عليه خفاء حالي يا من يعلم عاقبة أمري وما لي ربي إن ناصيتي بيدك وأموري عليها ترجع إليك وأحوالي لا تخفى عليك آلامي وأحساني وهمومي معلومة, لت... معلومة لديك قد جل مصابي وعظم اكتئابي من مشيابي مشيبي وتكدر علي صفع شرابي واجتمعت علي همومي وأصابي وأتأخر وتأخر عني تعجيل مطلبي فتنجيز غوتابي يا من إليه مرجعي وما أبي يا من يسمع سري علانية خطابي ويعلم ما علة ألمي وحقيقة مآبي قد عجزت قدرتي وقلت حيلتي وضعفت قوتي ونامت فكرتي واشتكت قضيتي واتسعت قصتي وساءت حالتي وبعدت أمنيتي وعظمت حسرتي وتساعدت زفرتي وفضوحا مكنون سري أسيال دمعتي وأنت ملجأي ووسيلتي وإليك أرفع بثي وحزني وشكايتي وأرجوك لدفعي التي يا من يعلم سري وعلانيتي اللهم بابك مفتوح للسائل وفضلك مبذول للسائل وإليك منتهى الشكوى وغاية الوسائل اللهم ارحم ذمعي السائل وجسم الناحلة وحالي الحائلة وسندي, وسندي المائلة يا من إليه ترفع الشكفى يا علم السر والنجوى يا من يسمع ويرى وهو المنظر الأعلى يا رب الأرض والسماء يا من له الأسماء الحسنى يا صاحب التوام والبقاء رب عبدك قطواقت به الأسباب وغلقت دونه الأبواب وتعذر عليه سلوك طريق الصوادي وتاغ به الهم والغنم والاكتياب ويقصى عمره ولم يفتح له إلى فسيح تلك الهطرات ومناهل الصفو والراحة باب وتصلمت أيامه والنفس راتعة في ميادين الغفلة ودن الاكتساب ودن الاكتساب وأنت المرجول كشفي هذا المصاب يا من إذا ادعى أجاب يا سريع الهساب يا رب الأرباب يا عظيم الجنان رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعوني بحسرتي ولا تكلني إلى حولي وقوتي وارحم عجزي وفاقتي قد فقد ضاق صدري وتاهي فكري وقد حيرت في أمري وأنت العالم بسرري وجهري المالك لنفعي وطري القادر على ما تفريج كربي وتيسير عسري رب رحم من عظم مرضه وعز شفاؤه وكفر دواؤه وقل دواؤه وأنت ملجو ملجاؤه ورجاؤه وعونه وشفاؤه يا من غمر العباد فضله وعطائه ووسع البرية جوده ونعماؤه ها أنا ذا عبدك محتاج إلى ما عندك فقير ينتظر جودك ونعمك ورفتك مذنب أسألك منك الغفران جان خائف أطلوب منك الصفحة والامان مسي عاص فعسى قربة تجلو بأنوارها ظلمات الإيساءات والعصيان سائل باسض يد الفاقة الكلية يسأل منك الجهود والإحسان مسجون مقيد فعسى يفك قيده ويطلق من سجنه من سجن عجابه إلى فسيح حضرات إلى فسيح حضرات الشهود والعيان جائع غار فعصا يضعم من ثمرات التقرب ويكسى من حلل الإيمان ضمآن ضمآن ضمآن تتاجج في أحشائه لهيب نيراني فعسى يرد عن حنار الكذيب ويسخى من شراب الحب ويكرع من كاسات القرب ويذهب عنه البؤس والآلام والأحسان وينعم بعد بؤسه وألمه ويشفى من بعد مرضه حين كان ما كان نائن غريب مصاب قد بعُدَى عن الأهل والأوطان، فعسى أن يذهب عنه صداع القلب والشقى، ويعود له القرب واللقاء، ويبدو له سلع والنقاء، ويلوح له الأفل والبان، ويناله اللطف وتحل عليه الرحمة والرضوان. يا عظيم يا منان يا رحيم يا رحمن يا صاحب الجود والانتنان والرحمة والغفران يا ربي يا ربي ارحم من ضاقت عليه الأكوان ولم تنسه الفقلان وقد أصبح موليا حيران وعمسى غريبا ولو كان بين الأهل والأوطان مزعجا لا يأويه مكان ولا يلهيه عن بفه وحزنه تغيره الأزمان مستوحش لا يؤنس قلبه إنس ولا جان يا من لا يسكن قلب إلا بقربه وأنواره ولا يحيا عبد إلا بلطفه وأبراره ولا يبقى وجوده إلا بإمداده هي ويفخاره يا من آنس عباده الأبرار والما أبلياه المقربين الأخيار يمتان بمناجاته إم وأسراره يا من أمات بعيا وأقصادنا وسعد وشقا وأضل وهدا. وأفقر وعنا وعافى وأبلى وقدر وقضى كل بعظيم تدبيره وسابق تقديره ربي أي باب يقصد غيرك بابك وأي جناب يتوجه إليه غير جنابك أنت العلي العظيم الذي لا حول ولا قوة إلا بك ربي لمن أقسط وأنت المقصود وإلى من أتوجه وأنت الحق الموجود ومن ذا الذي يعطى أنت صاحب الجود ومن ذا الذي يسأله وأنت الرب المعبود وهل في الوجود رب سواك وإلى من أتوجه وأنت الحق الموجود ومن ذا الذي يعطي وأنت صاحب الجود ومن ذا الذي أسأله وأنت الرب المعبود وهل في الوجود رب سواك فيدعاء في المملكة إله غيرك فيرجاء هل كريم غيرك فيضلب منه العطاء أم هل ثم جواد, جواد سواك فيسيل منه الفضل والنعماء أم هل حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى أم هل من مجال للعبد الفقير يعتمد عليه أم هل سواك رب تبسط الأكف وترفع الحاجات إليه فليس إلا كرمك وجودك يا من لا ملجأ منه إلا إليه يَا مَنْ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ أَلْهَمْتَنَا فَعَرِّفْنَا أَغَيْرُكَ هَا هُنَا رَبٌ فَيُرْجَاءَ الْجَوَادٌ فَيَسِيلُ مِنْهُ الْعَطَاءَ قَدْ الْقَرِيبُ وَمَلَّنِ الطَّبِيبُ وَشَمَتَ بِهِ الْعَدُو الْرَقِيبُ وَاشْتَدَّ بِهِ واشتدت بي الكرب والخيب وأنت الودود الرقيب الروف المجيب رب إلى من أشتكي وأنت العليم القادر أو بمن أستنصر وأنت الولي الناصر أم بمن أستغيف وأنت القوي القاهر أم إلى التجي وأنت الكريم الساتر أم ذا الذي يجبر كسري من العلمي وأنت القلوب جابر أم ذا الذي يغفر أظيم دنبي وأنت الراهيم الغافير يا عليم إما في السراير يا من هو مطلع على مكنون الطمائر يا من فوق عبادي قاهر يا من هو الأول والباطن والظاهر رب دل لحيرة هذا المكابر وجود باللطفي والهداية والتوافق والعناية على عبد ليس له مكابض وهو إليك ساير يا إله العباد يا صاحب الجود يا ممرضي وأنت طبيبي فلمن أشتكي وأنت علي من يا إلهي مجالتي والذي بي حقيق على ألا أشتكي إلا, إلا إليك ولا لي ألا أتوكل إلا عليك يا من عليه يتوكلون يتوكل توكلون يا من إليه يلجأ الخائفون يا من بكرمه وحبلي عوائدي يتعلق الراجفون عوائده يتعلق الراجون يا من إليه الجول خائفون يا من مكرمه وحبل عوائده يتعلق الراجون يا من بسلطان قهره وعظيم رحمته يسغيث المضطرون يا من لمسعي أطائه وجميل فطائله ونعمائه تبسد الأيديا ويسأل السائل ربي فاجعلني ممن يتوكل عليك وآمن خوفه إذا وصلت إليك ولا تخيب رجائي إذا صرت بين يديك واجعلني ممن تسوقه الطرورات إليك وعظني من فضلك العظيم وجد عليّا بوفدك العظيم واجعلني بك ومنك إليك واجعلني دائما بين يديك وارحم جودك عبدا ما له سبب يرجو سواك ولا علم ولا عمل يا من به ثقتي يا من به فوجي يا من عليه ذو الفاقاتي يتكلوا أدرك بقية من ذابت قبل الفوات فقد ضاقت بي الحيل يا مفرج الكربات يا مجلي العظيمات يا مجيب التعوات يا غافر الزلات يا ساتر العورات يا رافع الدرجات يا رب العرضين والسماوات رب عمن ضاقت به الحيل وتشابهت لديه السبل ولم يجد لقلبه قرار لا علم ولا عمل يا من عليه المتاكل يا من إذا شاء فعل يا من لا يبرمه سؤال من سال ربي فأجيب دعائي واسمع نداءي ولا تخيب رجائي وعجل لي شفاء دائي وعافني بجودك ورحمتك من عظيمي بلائي يا ربي يا مولاي رب إني قل استباري وطال انتظاري واشتدت بفاقتي وعظمت علي همومي واهزاري واحساني واكتاري وتطاول علي سواد ليلي وبعد عني طلع بياض نهاري وانت القادر على ده فيا صاري فدهابي يا صاري وتفريجي كربي واصلاح قلبي ربي إني قد بارق من سحائي رحمتك فوقفت على باب حضرتك أن تضير عوادي فجودك ولا طاي في رحمتك بتعلقت أطماعي بتعلقت أطماعي بعوادي إحسانك وصناعي فضلي. وَصَلْنَا إِلْ فَضْلِكَ وَمَبْسَطِ مَالِكَ فِي وَاسِعِ كَرَمِكَ وَعَادِ رُبُوبِيَّتِكَ فَلَا تَرُدَّنِي بِكَرَاهِي الْخَائِبِ الْخَاسِرِ فَلَا تَرْجِعْنِي بِحَسْرَةِ النَّادِمِ الْخَاسِرِ وَلَا تَجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحْجَبُ عَلَى الْوُصُولِ أقي بين الرد والقبول متردداً حائراً يا من هو علي من يشاء قادر يا قبي يا عزيز يا ناصر ربي خذ بيدي ورحم قلة صبري وضعف جلدي ربي إني أشكو إليك بثي وحزني وكمدي يا من هو غوثي وملجائي ومولاي وسندي رب فأطلقني من سجن الحجاب ومن علي بما مننت به على الأولياء والأحباب وظهر قلبي من الشرك والشك والارتياب وثبتني أبداً قائماً في الحياة وعند الممات على السنة والكتاب وفهمني وعلمني وذكرني ووفقني واجعلني من أولي الفهم في الخطاب وكلي بلطفك ورحمتك وعنانك ورأفتك فيما بقي من عمري وعند حضوري أجلي ويوم يقوم الأشهاد للحساب وآمن خوفي واجعلني من الطيبين الطاهرين ومن من يتلقى بسلام إذا فتعت الأبواب ربي أنت الذي بقدرتك خلقتني وبرحمتك هديتني وبنعمتك ربيتني وبلطفك غذيتني ولجميل سترك سترتني في أحسن سورة ركبتني وفي عوالم أبدايك بدأتني ففي خير أمة أخرجتني وسبيل النجدين الهمتني فأتمم فأتم علي نعمتك التي لا تحصى وكمل إلي أياديك التي تنسى واجعلني ممن هدي واهددى وسمع وبعى وقرب وادنى ومن سبقت له منك الحسنى ومن نال أفضل ما يتمنى فاجعلني من أهل القرب واللقاء والرقبة العليا في دار البقاء ولا تجعلني ممن طل وغباء ولا ممن غسم له نصيب من الشقاء ولا ممن اشتغل بما بيفنى ولا ممن ظلاء سعيه في الحياة الدنيا فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ربنا وسيوت كل شيء رحمة وعلماً وقد علمت ما كان وما يكون منا وتقدس علمك الأعلى وجرى القلم بما من القطاء فليس لنا إلا ما إليه وفقنا وفقتنا ولا مفر لنا إلا عما به أردتنا وتداركنا بفضلك ورحمتك وحفنا بعفك ومغفرتك ربي فكما وسعتك كل ما كان في علمك الأعلى وأحط بما كان وما يكون مني وبكل شيء حكما وعلما فجد علي في كل ذلك برحمتك الواسعة الأظمى وأرمسني في بحار كرمك وعفيك وعلمك ما بدا يا من إذا وعد وفا يا من وسع كل شيء رحمة وعلم إلهي طلبتك طلبت الحق إليك فأعني على الوصول والتوصل إليك فاجمعني بي يا من تشاء عليك اللهم إنا نسألك حسن الأذب عند الارخاء الحجابي برحمتك يا الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه